الحمد لله الذي تدكدت لعظمه الجبال العظام والصلاة والسلام على ب د ر التمام وعلى آله وأصحابه إلى يوم الزحام أيها المستمع الكريم بعد أن استمعنا في الحلقة الماضية إلى تمهيد عن النبوة و ا ل أ ن ب ي ا ء نتكلم اليوم عن بدء الخلق فنقول اعلم أرشدنا الله وإياك أن الله سبحانه وتعالى خالق العالم بأسره العلوي والسفلي والعرش والكرسي وهو الأول أي الأزلي الذي لا بداية لوجوده كان في الأزل وحده ولم يكن شيء من العوالم الكثيفة. ك العرش والشمس والقمر والإنسان ولا من العوالم اللطيفة كالنور والظلام والأرواح فهو موجود لك الموجودات ليس كخلقه جسما لطيفا ولا جسما كثيفا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وذلك لأنه لو كان جسما كثيفا لكان له أمثال ولو كان جسما لطيفا لكان له أمثال وقد دلت هذه الآية على ذلك وعلى أنه لا يتصف بصفات العالمين كالحركة والسكون والتحول من حال إلى حال والتحيز في جهة أو مكان والجلوس والاستقرار في جهة وذلك لأن الجلوس صفة مشتركة بين الإنسان والملائكة والجن والطيور، فهو سبحانه وتعالى الموجود الأزلي الذي لابتداء ل وجوده، وما سواه حادث مخلوق خلقه الله بقدرته فأبرزه من العدم إلى الوجود. قال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال سبحانه وخلق كل شيء فقدره تقدير وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. فإن الله سبحانه أخبر في هذه الآية بأنه لم يكن في الأزل نور ولا ظلام، فوجب الإيمان بأنه مضى وقت لم يكن فيه نور ولا ظلام، فيجب الإيمان بذلك. مع أن وهم الإنسان لا يستطيع أن يتصوره، فكيف يستطيع أن يتصور الله؟ فالعقل الذي يعجز عن أن يتصور بعض المخلوقات كيف يستطيع أن يتصور الخالق؟ فهو كما قال أئمة ا ل ه د ى مهما تصورت ببالك، فالله بخلاف ذلك. قال ذلك الإمام أحمد بن حمبل. والإمام ذنون المصري والشافعي وغيرهم. أما الماء والعرش ف ه ما أول خلق الله وأوله ما وجودا الماء فهو أصل لغيره من المخلوقات والله تعالى خلقه بقدرته من غير أصل فبداية العالم إذن من غير مادة. ولا يحيل العقل السليم ذلك والدليل الشرعي الذي استند إليه العلماء في أن أصل العالم هو الماء وهو أول المخلوقات خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي رواه ابن حبان وابن ماجه من حديث أبيه ريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء خ ل ق من الماء. ولفظ ابن حبان أن أباه ريرة قال قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء. قال إن الله تعالى خلق كل شيء من الماء. وفي لفظ كل شيء خ ل ق من الماء. وروى السدي بأسانيد متعددة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء. فيتبين بذلك أن الماء هو أصل جميع المخلوقات وهو أول الخلق فمن الماء. خلق الله العالم، وثاني المخلوقات بعد الماء العرش، وهو أكبر الأجرام التي خلقها الله. ثم خلق الله القلم الأعلى، ثم اللوحة المحفوظ، والذي يدل على أولية هذه المخلوقات الأربع ما رواه البخاري وابن الجارود والبيهقي من حديث عمران بن الحصين قال. أتا أناس من أهل اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله جئناك لنتفقه في الدين فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان فقال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. وفي رواية البيهقي من طريق أبي معاوية كان الله قبل كل شيء. فهذا الوفد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا الأمر أي عن أول العالم فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم أ و ل ا بالأهم. أي بأهم مما سألوا، وهو أنه أثبت الأزلية لله وحده، ثم أجابهم عن سؤالهم، وهو أول العالم وبدء الخلق، والأمر الأهم هو قوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، أي كان الله في الأزل موجوداً. وليس غيره معه، فأفادهم عليه الصلاة والسلام أن الأزلية المطلقة ليست إلا لله الخالق، وأن الموجود الذي ل ب ت د ا ء لوجوده هو الله سبحانه وتعالى فقط، لا يشاركه في هذه الصفة شيء غيره من المخلوقات. لأن الألوهية لا ت ص ح مع إثبات شيء غير الله مع الله تعالى في الأزل، وقد أثبت الله في القرآن الأزلية له وحده ليفهمنا أن هذا العالم كله مخلوق خلقه من العدم إلى الوجود. قال الله تعالى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن والأول إذا أطلق على الله معناه الذي لا بداية لوجوده وقد أجمع علماء المسلمين قاطبة على تكفير الذين قالوا بأزلية العالم كابن سينا والفارابي ومن تبعهم. وسواء في الكفر الذين قالوا إن العالم قديم أزلي بجنسه ونوعه حادث مخلوق بأفراده والذين قالوا إن العالم قديم أزلي بمادته وصورته أي تركيبه فكلا الفريقين كفار ومما نقل الإجماع على تكفيرهم الإمام الفقيه المحدث الأصلي ب د ر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع، فقال بعد أن ذكر كلام الفريقين وضللهم المسلمون وكفروهم ومما ا ل نص على ت ك ف ي ر ه م الإمام المجتهد والحافظ اللغوي تقي الدين السبكي الشافعي والقاضي ع ي ا ض المالكي. والحافظ ابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخاري وغيرهم. أما الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي أنه قال أول ما خلق الله القلم ثم قال اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. فالمراد به الأولية النسبية أي هو أول بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش و ي ع ي ن هذا التأويل حديث مسلم في صحيحه كتب الله مقادير الخلاائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه ع ل ى الماء فقد دل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش، فثبت تقديم العرش على القلم الذي كتب به المقادير، وبما تقدم من النقل الصحيح يعلم بطلان قول إن النور المحمدي هو أول خلق الله، والاستدلال لذلك بحديث أول ما خلق الله تعالى نور نبيك يا جابر. خلقه الله من نوره قبل الأشياء باطل لأنه حديث موضوع على رسول الله كما قال السيوطي في شرح الترمذي وغيرها وهو جدير بكونه موضوعا لمخالفته القرآن والحديث ولا يصح نسبته إلى مصنف عبد الرزاق الصنعاني لأنه ذكر في تفسيره أن الماء ب د ء الخلق، وأما حديث أول ما خلق الله العقل، فليس بثابت كما ذكر الحافظ العراقي وغيره. والله أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.